من عرف الحق شهده في كل شيء ومن ثم غاب عن كل شيء ومن أحب لم يؤثر عليه شيئا ابن عطاء الله السكندري المجمع الثقافي يقدم إلى المكتبة العربية الكتاب المسموع الحكم العطائية لابن عطاء الله سكندري من علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار أرح نفسك من التدبير فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على امتماس البصيرة منك لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختار لنفسك وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد لا يشتكنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه لألا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخنادا لنور سريرتك إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبال معها إن قل عملك فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك والأعمال أنت مهديها إلي وأينما تهديه إليك مما هو مورده عليك تنوعت أجناس الأعمال لتنوع واردات الأحوال الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها ادفن وجودك في أرض الخمول فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان ثكرة كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته أم كيف يرجو أن يسهم دقائق الأسرار وهو لم يتب منها رواته الكون كله ظلمة وإنما أناره ظهور الحق فيه فمن رأى الكون ولم يشهده فيه او عند او قبله او بعده فقد اعوزه وجود الانوار وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الاعثار مما يدلك على وجود قهره سبحانه أن حجبك عنه بما ليس بموجود معه كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر لكل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر قبل وجود كل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أظهر من كل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أقرب إليك من كل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء ولولاه ما كان وجود كل شيء يا عجبا كيف يظهر الوجود في العدم ام كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم ما ترك من الجهل شيئا من اراد ان يحدث في الوقت غير ما اظهره الله فيه حالتك الاعمال على وجود الفراغ من رعونات النفس لا تطلب منه أن يخرجك من حاله ليستعملك فيما سواها فلو أرادك لاستعملك من غير إخراج ما أرادت همة سالك أن تقف عندما كشف لها إلا ونادته هواتف الحقيقة الذي تطلب أمامك ولا تبرجت له ظواهر المكونات إلا ونادته حقائقها إنما نحن فتنة فلا تكفر طلبك منه اتهام له وطلبك له غيبة منك عنه وطلبك لغيره لقلة حيائك منه وطلبك من غيره لوجود بعدك عنه ما من نفس تبدي إلا وله قدر فيك يمضي. لا تترقب فراغ الأغيار فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له فيما هو مقيمك فيه لا تستغرب وقوع الأقدار ما دمت في هذه الدار فإنها ما أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها ما توقف مطلب أن تطالبه بربك ولا تيسر مطلب أن تطالبه بنفسك علامات النجح في النهايات، الرجوع إلى الله في البدايات. من أشرقت بدايته، أشرقت نهايته. مستودعة في غيب السرائر، ظهر في شهادة الظواهر. شتانا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 ومتى يستدل عليه ومتى بعد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه لينفق ذو سعة من سعة الواصلون إليه ومن قدر عليه رزق السائرون إليه اهتدى الراحلون إليه بأنوار التوجه والواصلون لهم أنوار المواجهة فالأولون للأنوار وهؤلاء الأنوار لهم لأنهم لله لا لشيء دونه كل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب الحق ليس بمحجوب وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه إذ لو حجبه شيء لستره ما حجبه ولو كان له ساتر لكان لوجوده حاصر وكل حاصر لشيء فهو له قاهر وهو القاهر فوق عباده اخرج من اوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك لتكون لنداء الحق مجيبة ومن حضرته قريبة اصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها ولأن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه فأي علم لعالم يرضى عن نفسه وأي جهل جاهل لا يرضى عن نفسه شعاع البصيرة يشهدك قربه منك وعين البصيرة تشهدك عدمك وحق البصيرة يشهدك وجودة لا عدمك ولا وجودك. كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان لا تتعد نية همتك إلى غيره فالكريم لا تتخطاه الآمال لا ترفعن إلى غيره حاجة هو موردها عليك فكيف يرفع غير ما كان هو له واضع من لا يستطيع أن يرفع حاجة عن نفسه فكيف يستطيع أن يكون لها عن غيره رافع إن لم تحسن ظنك به لأجل حسن وصفه فحسن ظنك به لأجل معاملته معك فهل عودك إلا حسن وهل أسدى إليك إلا مننا العجب كل العجب ممن يهرب ممن لم فكاك له عنه ويطلب ما لا بقاء معه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور لا ترحل من كون إلى كون فتكونك حمار الرحا يسير والمكان الذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل منه ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون وأن إلى ربك المنتهى وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم.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 هذا الأمر إن كنت ذا فهم لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله ربما كنت مسيئا فأراك الإحسان منك صحبتك من هو أسوأ حالاً منك ما قل عمل برز من قلب زاهد ولا كثر عمل برز من قلب راغب حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال وحسن الأحوال من التحقق في مقامات الإنزال لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه لأن غفلتك عن وجود ذكرك أشد من غفلتك في وجود ذكر، فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور ومن ذكر مع وجود حضور لا ذكر مع وجود غيبة عما سوى المذكور وما ذلك على الله بعزيز من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات وترك الندم على ما فعلته من وجود الزلات لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله تعالى فإن من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه لا صغيرك إذا قابلك عدله ولا كبيرة إذا واجهت فضله لا عمل أرجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده ويحتقر عندك وجوده إنما أورد عليك الوارد لتكون به عليه واردة أورد عليك الوارد ليستعملك من يد الأغيار ويحذرك من رتق الآثار أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء شهودك، بل الأنوار مطايا القلوب والأسرار، النور جند القلب، كما أن الظلمة جند النفس، فإذا أراد الله أن ينصر عبده، أمده. بجنود الأنوار وقطع عنه مدد الظلم والأغيار النور له الكشف والبصيرة لها الحكم والقلب له الإقبال والإدبار لا تفرحك الطاع. لأنها برزت منك وافرح بها لأنها برزت من الله إليك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا يفرحوا وخير مما يجمعون قطع السائرين له والواصلين إليه عن رؤية أعمالهم وشهود أحوالهم أما السائرون فلأنهم لم يتحققوا الصدق مع الله فيها وأما الواصلون فلأنه غيبهم بشهوده عنها ما بسقت أغصان ذل إلا على بذر طمع ما قادك شيء مثل الوهم أنت حر مما أنت عنه آيس وعبد لما أنت له طامع من لم يقبل على الله دم العطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها ومن شكرها فقد قيدها بعقالها خف من وجود إحسانه إليك ودوام إساءتك معه أن يكون ذلك استدراجا لك سنستدرجهم من حيث لا يعلمون من جهل المريد أن يسيء الأدب فتؤخر العقوبة عنه فيقول لو كان هذا سوء أدب لقطع الإمداد وأوجب الإبعاد فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر ولو لم يكن إلا منع المزيد وقد يقام مقام البعد وهو لا يدري ولو لم يكن إلا أن يخليك وما تريد إذا رأيت عبدا أقامه الله تعالى بوجود الأوراد وأدامه عليها مع طول الإمداد فلا تستحقرن ما منحه مولا لأنك لم تر عليه سيم العارفين ولا بهجة المحبين فلولا وارد ما كان ورد قوم أقامهم الحق لخدمته وقوم اختصهم بمحبته كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا قل لما تكون الواردات الالهية الا بغدة لألا يدعيها العباد بوجود الاستعداد من رأيته مجيبا عن كل ما سئل ومعبرا عن كل ما شهد وذاكرا كل ما علم فاستدل بذلك على وجود جهله إنما جعل الدار الآخرة محلا لجزاء عباده المؤمنين لأن هذه الدار لا تسع ما يريد أن يعطيهم ولأنه أجل أقدارهم عن أن يجازيهم في دار لا بقاء لها من وجد ثمرة عمله عاجلاً فهو دليل على وجود القبول آجلا إذا أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر فيما يقيمك متى رزقك الطاعة والغنى به عنها فاعلم أنه قد أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك الحزن على فقدان الطاع مع عدم النهوض إليها من علامات الاغترار ما العارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من إشارته بل العارف من لا إشارة له بفنائه في وجوده وانطوائه في شهوده الرجاء ما قارنه عمل وإلا فهو أمنية مطلب العارفين من الله الصدق في العبودية والقيام بحقوق الربوبية. كي لا يبقيك مع القبض وقبضك كي لا يتركك مع البسط وأخرجك عنهما كي لا تكون لشيء دونه العارفون إذا بسطوا أخوفوا منهم إذا قبضوا ولا يقف على حدود الأدب في البسط إلا القليل البسط تأخذ النفس منه حظها بوجود الفرح والقبض لا حظ للنفس فيه ربما أعطاك فمنعت وربما منعك فأعطاك متى فتح باب الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء الأكوان ظاهرها غرة وباطنها عبرة فالنفس تنظر إلى ظاهر غرتها والقلب ينظر إلى باطن عبرتها إذا أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعزن بعز يفنى الطي الحقيقي أن تطوي مسافة الدنيا عنك حتى ترى الآخرة أقرب إليك منك العطاء من الخلق حرمان والمنع من الله إحسان جل ربنا أن يعامله العبد نقدا فيجازيه نسيئة كفى من جزائه إياك على الطاع أن رضيك لها أهلا كفى العاملين جزاء ما هو فاتحه على قلوبهم في طاعته وما هو مورده عليهم من وجود مؤانسته من عبده لشيء يرجوه منه او ليدفع بطاعته ورود العقوبة عنه فما قام بحق اوصافه متى أعطاك أشهدك برة ومتى منعك أشهدك قهرة فهو في كل ذلك متعرف إليك ومقبل بوجود لطفه عليك إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول وربما قضى عليك بالذنب فكان سببا في الوصول ربما عصية أورفت ذلا وافتقارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا نعمتان ما خرج موجود عنهما ولا بد لكل مكون منهما نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد أنعم عليك أولا بالإيجاد وثانيا بتوالي الإمداد فاقتك لك ذاتية وورود الأسباب مذكرات لك بما خفي عليك منها والفاقة الذاتية لا ترفعها العوارض خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك وترد فيه إلى وجود ذلتك متى أوحشك من خلق؟ فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الانس به. متى اطلق لسانك بالطلب فاعلم انه يريد ان يعطيك العارف لا يزول اضطراره ولا يكون مع غير الله قراره أنار الظواهر بأنوار آثاره وأنار السرائر بأنوار أوصافه لعجل ذلك أفلت أنوار الظواهر ولم تأفل أنوار القلوب والسرائر ولذلك قيل إن شمس النهار تغرب بالليل وشمس القلوب ليست تغيب ليخفف ألم البلاء عنك علمك بأنه سبحانه هو المبلي لك فالذي واجهتك منه الأقدار هو الذي عودك حسن الاختيار من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره لا يخاف عليك ان تلتبس الطرق عليك وانما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور البشرية وظهر بعظمة الربوبية في اظهار العبودية لا تطالب ربك بتأخر مطلبك ولكن طالب نفسك بتأخر ادبك متى جعلك في الظاهر ممتثلا لأمره ورزقك في الباطن الاستسلام لقهره فقد أعظم المنة عليك ليس كل من ثبت تخصيصه كمل تخليصه لا يستحقر الورد إلا جهول الوارد يوجد في الدار الاخرة والورد ينطوي بانطواء هذه الدار واولى ما يعتنى به ما لا يتخلف وجوده الورد هو طالبه منك والوارد أنت تطلبه منه وأين ما هو طالبه منك مما هو مطلبك منه ورود الإمداد بحسب الاستعداد وشروق الأنوار على حسب صفاء الأسرار غافل إذا أصبح ينظر ماذا يفعل والعاقل ينظر ماذا يفعل الله به إنما يستوحش العباد والزهاد من كل شيء لغيبتهم عن الله في كل شيء فلو شهدوه في كل شيء لم يستوحشوا من شيء أمرك في هذه الدار بالنظر في مكوناته وسيكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته علم منك أنك لا تصبر عنه فأشهدك ما برز منه لما علم الحق منك وجود ملل لون لك الطاعات وعلم ما فيك من وجود الشر، فحجرها عليك في بعض الأوقات ليكون همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة فما كل مصل مقيم الصلاة طهرة للقلوب من أدناس الذنوب واستفتاح لباب الغيوب الصلاة محل المناجاة ومعدن المصافات تتسع فيها ميادين الأسرار وتشرق فيها شوارق الأنوار علم وجود الضعف منك فقلل أعدادها وعلم احتياجك الى فضله فكثر امدادها متى طلبت عوضا على عمل طولبت بوجود الصدق فيه ويكفي المريبة وجدان السلامة لا تطلب عوضا على عمل لست له فاعلا يكفي من الجزاء لك على العمل أن كان له قابلا إذا أراد أن يظهر صدله عليك خلق ونسب إليك لا نهاية لمذامك إن أرجعك إليك ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك كن بأوصاف ربوبيته متعلقة وبأوصاف عبوديتك متحققة منعك أن تدعي ما ليس لك مما للمخلوقين أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد ما الشأن وجود الطلب إنما الشأن أن ترزق حسن الأدب ما طلب لك شيء مثل الاضطرار ولا أسرع بالمواهب إليك مثل الذل والافتقار لو أنك لا تصل إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبدا ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إلي لولا جميل ستر لم يكن عمل أهلا للقبول أنت إلى حلمه إذا أطعت أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته الستر على قسمين ستر عن المعصية وستر فيها فالعامة يطلبون من الله تعالى الستر فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق والخاصة يطلبون من الله الستر عنها خشية سقوطهم من نظر الملك الحق من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره فالحمد لمن سترك ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك ما صحبك إلا من صحبك وهو بعيبك عليم وليس ذلك إلا مولاك الكريم خير من تصحب من يطلبك لا لشيء يعود منك إليه لو أشرق لك نور اليقين لرأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها ولرأيت محاسن الدنيا قد ظهرت كسفة الفناء عليها ما حجبك عن الله وجود موجود معه ولكن حجبك عن توهم موجود معه لولا ظهوره في المكونات ما وقع عليها وجود إبصار لو ظهرت صفاته اضمحلت مكوناته أظهر كل شيء لأنه الباطن طوى وجود كل شيء لأنه الظاهر أباح لك أن تنظر ما في المكونات وما أذن لك أن تقف مع ذوات المكونات قل انظروا ماذا في السماوات فتح لك باب الأفهام ولم يقل انظر السماوات لألا يدلك على وجود الأجرام الأكوان ثابتة بإثباته ومنحوة بأحدية ذاته الناس يمدحونك لما يظنونه فيك فكن أنت ذاما لنفسك لما تعلمه منها المؤمن إذا مدح استحيا من الله أن يثنى عليه بوصف لا يشهده من نفسه أجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس إذا أطلق الثناء عليك ولست بأهل فثني علي بما هو أهله الزهاد إذا مدحوا انقبضوا لشهودهم الثناء من الخلق والعارفون إذا مدحوا انبسطوا لشهودهم ذلك من الملك الحق متى كنت إذا أعطيت بسطك العطاء وإذا منعت قبضك المنع فاستدل فاستدل بذلك على ثبوت طفوليتك وعدم صدقك في عبوديتك اذا وقع منك ذنب فلا يكن سببا ليأسك من حصول الاستقامة مع ربك فقد يكون ذلك اخر ذنب قدر عليك وإذا أردت أن يفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك وإذا أردت أن يفتح لك باب الخوف فاشهد ما منك إليه ربما أفادك في ليل القبض ما لم تستفده في اشراق نهار البسط لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا مطالع الانوار القلوب والاسرار نور مستودع في القلوب مدده من النور الوارد من خزائن الغيوب نور يكشف لك به عن آثاره ونور يكشف لك به عن أوصافه ربنا وقفت القلوب مع الأنوار كما حجبت النفوس بكفائف الأغيار سترى أنوار السرائر بكفائف الظواهر إجلالا لها أن تبتذل بوجود الإظهار وأي ينادى عليها بلسان الاشتهار سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه ربما أطلعك على غيب ملكوته وحجب عنك الاستشرافة على اسرار العباد من اطلع على اسرار العباد ولم يتخلق بالرحمة الإلهية، كان اطلاعه فتنة عليه وسببا لجر الوبال اليه حظ النفس في المعصية ظاهر جلي وحظها في الطاعة باطن خفي ومداوات ما يخفى صعب علاجه ربما دخل الرياء عليك من حيث لا ينظر الخلق إليك استشرافك أن يعلم الخلق بخصوصيتك دليل على عدم صدقك في عبوديتك غيب نظر الخلق إليك بنظر الله إليك وغب عن إقبالهم عليك بشهود إقباله عليك من عرف الحق شهده في كل شيء ومن ثني به غاب عن كل شيء ومن أحب لم يؤثر عليه شيئا إنما حجب الحق عنك شدة قربه منك واحتجب لشدة ظهوره وخفي عن الابصار لعظم نوره لا يكن طلبك تسببا الى العطاء منه فيقل فهمك عنه وليكن طلبك لاظهار العبودية وقياما بحقوق الربوبية كيف يكون طلبك اللاحق سببا في عطائه السابق جل حكم الازل ان ينضاف الى العلل عنايته فيك لا لشيء منك وأين كنت حين واجهتك عنايته وقابلتك رعايته لم يكن في أزله إخلاص أعمال ولا وجود أحوال بل لم يكن هناك إلا محض الإفضال وعظيم النوال علم أن العباد يتشوفون إلى ظهور سر العناية فقال يختص برحمته من يشاء وعلم أنه لو خلاهم وذلك لترك العمل اعتمادا على الأزل فقال إن رحمة الله قريب من المحسنين الى المشيئة يستند كل شيء ولا تستند هي الى شيء ربما دلهم الادب على ترك الطلب اعتمادا على قسمته واشتغالا بذكره عن مسألته إنما يذكر من يجوز عليه الإغسال وإنما ينبه من يمكن منه الإهمال ورود الفاقات أعياد المريدين ربما وجدت في المزيد من الفاقات ما لا تجده في الصوم والصلوات الفاقات بسط المواهب إن أردت ورود المواهب عليك صحح الفقر والفاقة لديك إنما الصدقات ليفقرائي والمساكين بأوصافك يمدك بأوصافه تحقق بذلك يمدك بعزه تحقق بعجزك يمدك بقدرته تحقق بضعفك يمدك بحوله وقوته ربما رزق الكرامة من لم تكمل له الاستقامة من علامات إقامة الحق لك في الشيء اقامته اياك فيه مع حصول النتائج من عبر من بساط احسانه اسمطته الاساءة ومن عبر من بساط إحسان الله إليه لم يصمت إذا أساء تسبق أنوار الحكماء أقوالهم فحيث صار التنوير وصل التعبير كل كلام يبرز عليه كسوة القلب الذي برز منه من أذن له في التعبير فهمت في مسامع الخلق عبارته وجليت إليهم إشارته ربما برزت الحقائق مكسوفة الأنوار إذا لم يؤذن لك فيها بالإظهار عباراتهم إما لفيضان وجد أو لقصد هداية مريد فالأول حال السالكين والثاني حال أرباب المكنة والمتحققين العبارات قوت لعائلة المستمعين وليس لك إلا ما أنت له آكل ربما عبر عن المقام من استشرف عليه وربما عبر عنه من وصل إلي وذلك ملتبس إلا على صاحب بصيرة لا ينبغي للسالك أن يعبر عن وارداته فإن ذلك يقل عملها في قلبه ويمنعه وجود الصدق مع رب. لا تمدنا يدك إلى الأخذ من الخلائق إلا أن ترى أن المعطي فيهم مولك. فإذا كنت كذلك، فخذ ما وافقك العلم. ربما استحي العارف. أن يرفع حاجته إلى مولاه، لاكتفائه بمشيئته، فكيف لا يستحي أن يرفعها إلى خليقته؟ إذا التبس عليك أمران، فانظر أثقلهما على النفس، فإنه لا يثقل عليها. إلا ما كان حقا من علامات اتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الخيرات والتكاسل عن القيام بالواجبات قيد الطاعات بأعيان الأوقات كي لا يمنعك عنها وجود التسوير ووسع عليك الوقت كي يبقى لك حصة الاختيار علم قلة نموض العباد إلى معاملته فأوجب عليهم وجود طاعته فساقهم إليه بسلاسل الإيجاب عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل أوجب عليك وجود خدمته وما أوجب عليك إلا دخول جنته من استغرب أن ينقذه الله من شهوته وأن يخرجه من وجود غفلته فقد استعجز القدرة الإلهية وكان الله على كل شيء مقتدغا ربما وردت الظلم عليك ليعرفك الله قدر ما من به عليك من لم يعرف قدر النعم بوجدانها عرفها بوجود فقدانها لا تدهشك واردات النعم عن القيام بحقوق شكرك فإن ذلك مما يحط من وجود قدرك تمكن حلاوة الهوى من القلب هو الداء العضال لا يخرج الشهوة من القلب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق كما لا يحب العمل المشترك كذلك لا يحب القلب المشترك العمل المشترك لا يقبله والقلب المشترك لا يقبل عليه أنوار أذن لها في الوصول وأنوار أذن لها في الدخول ربما وردت عليك الأنوار فوجدت قلبك محشوا بصور الآثار فارتحلت من حيث نزلت فراغ قلبك من الأغيار يملأه بالمعارف والأسرار لا تستبطئ منه النوال، ولكن استبطئ من نفسك وجود الإقبال. حقوق في الأوقات يمكن قضاءها، وحقوق الأوقات لا يمكن قضاءها. أمام وقت يرد. إلا ولله عليك فيه حق جديد وأمر أكيد فكيف تقضي فيه حق غيره وأنت لم تقضي حق الله فيه ما فات من عمرك لا عوض له وما حصل لك من لا قيمة له ما أحببت شيئا إلا كنت له عبدا وهو لا يحب أن تكون لغيره عبدا لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك وإنما أمرك بهذه ونهاك عن هذه لما يعود عليك لا يزيد في عزه اقبال من اقبل عليه ولا ينقص من عزه ادبار من ادبر عنه وصولك الى الله وصولك الى العلم به وإلا فجل ربنا أن يتصل به شيء أو يتصل هو بشيء قربك من أن تكون مشاهدا لقربه وإلا فمن أين أنت ووجود قربه؟ حقائق ترد في حال التجلي مجملة وبعد الوعي يكون البيان فإذا قرأناه فاتدع قرآنه ثم إن علينا بيانه متى وردت الواردات الإلهية عليك هدمت العوائد عليك إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها الوارد يأتي من حضرة قهار لأجل ذلك لا يصادمه شيء إلا دمغة بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق كيف يحتجب الحق بشيء والذي يحتجب به هو فيه ظاهر وموجود حاضر لا تيأس من قبول عمل لم تجد فيه وجود الحضور فربما قبل من العمل ما لم تدرك ثمرته عاجلا لا تزكين واردا لا تعلم ثمرته فليس المراد من السحابة الامطار وإنما المراد منها وجود الإثمار لا تطلبن بقاء الواردات بعد أن بسطت أنوارها وأودعت أسرارها فلك في الله غنى عن كل شيء وليس يغنيك عنه شيء تطلعك إلى بقاء غير دليل على عدم وجدانك له واستحاشك لفقدان ما سواه دليل على عدم وصلتك به النعيم وإن تنوعت مظاهره إنما هو لشهوده واقترابه والعذاب وإن تنوعت مظاهره إنما هو بوجود حجابه فسبب العذاب وجود الحجاب وإتمام النعيم بالنظر إلى وجهه الكريم ما تجده القلوب من الهموم والأحزان لأجل ما منعته من وجود العيان، من تمام النعمة عليك أن يرزقك الله ما يكفيك ويمنعك ما يطغيك إذا قل ما تفرح به قل ما تحزن عليه إن أردت أن تعزل فلا تتولى ولاية لا تدوم لك لبتك البدايات زهدتك النهايات اندعاك إليها ظاهر نهاك عنها باطن إنما جعلها محلا للأغيار ومعدنا للأقدار تزهيدا لك فيها علم أنك لا تقبل النصح المجرد فذوقك منذ واقها ما سهل عليك وجود فراقها العلم النافع هو الذي ينبسط في الصدر شعاعه وينكشف به عن القلب قناعه خير العلم ما كانت الخشية معه العلم إن قارنته الخشية فلك وإلا فعليك متى آلمت عدم إقبال الناس عليك أو توجههم بالذم إليك فرجع إلى علم الله فيك فإن كان لا يقنعك علم مصيبتك بعدم قناعتك بعلمه أشد من مصيبتك بوجود الأذى منهم إنما أجر الأذى على أيديهم كي لا تكون ساكنا إليهم أراد أن يزعجك عن كل شيء حتى لا يشغلك عنه شيء إذا علنت أن الشيطان لا يغفل عنك فلا تغفل أنت عما ناصيتك بيده جعله لك عدوة ليحوشك به إليه وحرك عليك النفس ليدوم إقبالك عليه من أثبت لنفسه تواضعا فهو المتكبر حقا ليس التواضع إلا عن رفع فمتى أثبت لنفسك تواضعا فأنت المتكبر حقا ليس المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه فوق ما صنع ولكن المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه دون ما صنع التواضع الحقيقي هو ما كان ناشئا عن شهود عظمته وتجلي صفته لا يخرجك عن الوصف إلا شهود الوصف المؤمن يشغله الثناء على الله عن أن يكون لنفسه شاكرا وتشغله حقوق الله عن أن يكون لحظوظه ذاكرا ليس المحب الذي يرجو من محبوبه عوضا او يطلب منه غرضا فان المحب من يبذل لك وليس المحب من تبذل له لولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين اذ لا مسافة بينك وبينه حتى تطويها رحلتك ولا قطعة بينك وبينه حتى تمحوها وصلتك جعلك في العالم المتوسط بين ملكه وملكوته ليعلمك جلالة قدرك بين مخلوقاته وأنك جوهرة تمطوي عليك أصداف مكونات إنما وسعك الكون من حيث جسمانيتك ولم يسعك من حيث ثبوت روحانيتك الكائن في الكون ولم تفتح له ميادين الغيوب مسجون بمحيطاته ومحصور في هيكل ذاته أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون فإذا شهدت كانت الأكوان معك لا يلزم من ثبوت الخصوصية عدم وصف البشرية إنما مثل الخصوصية كإشراق شمس النهار ظهرت في الأفق وليست من تارة تشيق شموس أوصافه على ليل وجودك وتارة يقبض ذلك عنك فيردك الى حدودك فالنهار ليس منك وإليك ولكنه وارد عليك دل بوجود آثار على وجود أسمائه وبوجود أسمائه على ثبوت أوصافه وبثبوت اوصافه على وجود ذاته إذ محال ان يقوم الوصف بنفسه فأرباب الجذب يكشف لهم عن كمال ذاته ثم يردهم الى شهود صفاته ثم يرجعهم الى التعلق باسمائه ثم يردهم الى شهود اثاره والسالكون على عكس هذا فنهاية السالكين بداية المجذوبين وبداية السالكين نهاية المجذوبين لكن لا بمعنى واحد فربما التقيا في الطريق هذا في ترقيه وهذا في تدليه لا يعلم قدر أنوار القلوب والأسرار إلا في غيب الملكوت كما لا تظهر أنوار السماء إلا في شهادة الملك وجدان ثمرات الطاعات عاجلاً بشائر العاملين بوجود الجزاء عليها آجلا كيف تطلب العوض على عمل هو متصدق به عليك أم كيف تطلب الجزاء على صدق هو مهديه إليك قوم تسبق أنوارهم أذكارهم وقوم تسبق أذكارهم أنوارهم وقوم تتساوى أذكارهم وأنوارهم وقوم لا أذكار ولا أنوار نعوذ بالله من ذلك ذاكر ذكر ليستنير قلبه وذاكر استنار قلبه فكان ذاكرا والذي استوت اذكاره وانواره فبذكره يهتدى وبنوره يقتدى ما كان ظاهر ذكر إلا عن باطن شهود وفكر أشهدك من قبل أي يستشهدك فنطقت بإلهيته الظواهر وتحققت بأحديته القلوب والسرائر أكرمك بكرامات ثلاث جعلك ذاكرا له ولولا فضله لم تكن أهلا لجريان ذكره عليك وجعلك مذكورا به إذ حقق نسبته لديك وجعلك مذكورا عنده ما نعمته عليك رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده ورب عمر قليلة آماده كثيرة أمداده من بورك له في عمره أدرك في يسير من الزمن من منن الله تعالى ما لا يدخل تحت دوائر العبارة ولا تلحقه الإشارة الخذلان كل الخذلان أن تتفرغ من الشواغل ثم لا تتوجه إليه وتقل عوائقه. ثم لا ترحل إليه الفكرة سير القلب في ميادين الأغيار الفكرة سراج القلب فإذا ذهبت فلا إضاءة له الفكرة فكرتان، فكرة تصديق وإيمان، وفكرة شهود وعيان. فالأولى لأرباب الاعتبار، والثانية لأرباب الشهود والاستبصار. قدم لكم المجمع الثقافي في أبو ظبي الكتاب المسموع الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري التقديم أحمد حمزة التنفيذ عبد العال هلال الإشراف عبد الستار السكيني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 إذا علمت أن الشيطان لا يغفل عنك فلا تغفل أنت عما ناصيتك بيده